بجيلة قدموا وإلى على عمر في المدينة وأمرهم بالتوجه إلى العراق للفتوحات الإسلامية نعم وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة فأشار إليهم عمر بالخروج إلى العراق فسار بهم جرير إلى العراق فلما وكان الأمير في العراق هو المتن بن حارثة الشيباني رضي الله عنه فلما قدم عليه جرير، كل واحد منهم أو قال أنا أمير وأنت أمير، ثم بعد ذلك جمعهم على سعد بن أبي وقاص أصبح هو القائد العام لجميع الجيوش الإسلامية المجاهدة في العراق. كان جرير بن عبد الله البجلي أمير على من معه أو من جاء معه من قبيلته. وكان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكان هو الأمير على نجران والمتن بن حارثة كان قد سار إلى تلك البلاد في الفتوحات الإسلامية في العراق فهل كل واحد منهم أمير أو أحدهم أمير دون الآخر فأنهيت القضية بتولية سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص فهو الذي خاض معركة القادسية وانتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الفرس نعم. فقال جرير. فسار بهم جرير إلى العراق فلما قرب قرب من المتن بن حارثة كتب إليه أقبل فإنما أنت مدد إليه. نعم. فقال جرير أنا أمير وأنت أمير. ثم اجتمع. يقول أنت مدد. أرسلك الخليفة مددا لي. فقال جرير أنت أمير وأنا أمير فانتهى الإشكال بأن يكون القائد العام للجيوش الإسلامية هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأعفاه عمر من التعاليم ما ينبغي أن يكون أو ما يكون نصب عينيه في طريقته في الجهاد وفي إدارة الجند في التعامل مع أهل تلك البلاد نعم فقال جرير أنا أمير وأنت أمير ثم اجتمع فكانت وقعة البويب المشهورة نعم ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهي يا سعد بن وهي لا تغتر عندما يقول الناس خال رسول الله ولا تغتر أن, يقو... أن... أن يقال بأنك من السابق ولا يغ... تغتر بأن يقال إنك من نهل الجنة ولا ت... وإنما عليك بما تقدمه أمامك من جهاد وفتح إسلامي وحسن تعامل مع من معك من الأجناس ومن تفتح من آل تلك البلاد. نعم. ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهي لا يغرنك من الله أنجيل خال رسول الله وصاحب الله يعني خال رسول مزية يعني لا تغتر حينما يقول الناس أن تخال رسول الله أو حينما يقولون أن تصاحب رسول الله أو حينما يقول الناس أنت من السابقين الأولين إلى آخرة نعم قال رسول الله وصاحبه فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن وإن الله ليس بينه وبينه نعرف أنه رضي الله عنه مرضى كان مرضى في بداية الأمر في مكة وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشي أن يكون بهذا وفاته فراد أن يوصي، فقال أوصي بكل ماله بكذا فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير مرة بلا حديث الثلث والثلث كثير أوصى بالثلث رضي الله عنه وبعد ذلك رزق عدد من الأولاد بنين وبنات نعم ولكن يمحو السيء بالحسن وإن الله ليس بينه وبين أحد النسب نسب ولا قرابة وإنما النسب والقرابة والقرب من الله والاعتصام به والتوكل عليه والالتجاء إليه والالتفاف برايته تكون بالطاعة، فعليك بالطاعة يا سهل، تمسك بها تنجو. نعم. وإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم وضيغهم في ذات الله سواء. نعم. لا فرق لعرب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى الشريف. والوضية العمير والمأمور ليس بين أحد منهم وبين الله نسب وإنما يتفاضلون بالطاعة ويتفاضلون بقوة الإيمان ويتفاضلون بسلامة العقيدة ويتف ويتفاضلون بحسن الهدف والتمسك بشرع الله عز وجل نعم الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله, الله, الله عليه وسلم الذي رأيته أنت خبير بما كان عليه رسول الله وأنت صاحبه وأنت من أقرب الناس إليه وتعرف المنهج الذي دعا إليه المصطفى وتعرف الطريق الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فاسلكه تنجو وتسعد وتفوز وتغضح. نعم انظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزم فإنه الأمر وكتب إلى المثنى وجرير المثنى بن حارثة الشيباني وجرير بن عبد الله بجل اللي كان جاء من نجراه كان أمير على نجران في وقت بكر. كتب عليهم أن يجتمع إليه أي أن الإمرات العامة في سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع نعم فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم